الذين اتي لهم الكتاب يعرفونن فما يعرفون ابناءهم وان فريق منهم لا يتبعن الحق وهم يالم الحق مرصد بجبل لا تكونن من المنترين والكل جهة هو الموليها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 وخرج تفل لوجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون لنا ترىكم حجة لان لا يكن لنا عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم فانا تحشر فانا تحشر جَمَعْنَا لَكُمْ فِيهِ كُلَّ شَيْءٍ مّن كُلِّ يَتَوَارَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُذَكَّرُونَ يُذَكِّيكُمُ وَيُعَلِّمُكُم فَمَن يُذَكِّهِ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ الْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَذَكِّر in yeah.